ابطالنا راحوا على الجنة هركيد خلونا في الدنيا نصاد نكدها دواس تقدم بلي ترديد باعوا النفوس الغالية في ساعتها فهدن وفادي في سباق على الغيد تسابق قويا ملجنان الجنان ورغدها فلس تقدم في معارك وتمهيد ثم نغمس في القوم وحصى عددا أما فهد بمدرع الاهتماديد Dem